مالك رضي الله عنه قدم من العراق. فدخل عليه أبو رضي عنه فقام انس فتوضا فقال ابو طلحه وابي بن كعب ما هذا يا انس اعراقيه فقال انس رضي الله عنه ليتني لم افعل وقام ابو طلحه وابي بن كعب فصليا ولم يتوضا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 فدخل عليه أ ب و ط ل ح ة وابي بن كعب وابي بن كعب هو ابي بن كعب بن, بن, بن قيس النجاري ا ل أ ن ص ا ر ي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد القراء شهد ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة وبدرا وحفظ ا ا جمع ا ل ق ر آ ن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه عليه و أ خ ذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا وكان رضي الله عنه ر أ س ا في العلم والعمل ذكر في الصحيحين عن انس رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل أ ب ي بن كعب لقد أ م ر ن ي الله أن أقرأ عليك ان ل ق ر آ لقد أمرني الله أن اقراك ل ل ه أن أ ا ل ق ر آ ن فقال أ ب ي الله سماني لك قال نعم قال وقد ذكرت عند رب العالمين قال نعم فذرفت عيناه وفي ر و ا ي ة عند مسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل أ ب ي إ ن الله أ م ر ن ي أ ن أ ق ر ا ك إ ن الله أ م ر ن ي أ ن أ ق ر أ عليك لم يكن الذين كفروا فقال أ ب ي وسماني لك قال نعم فبكى وروى مسلم في صحيحه عن أ ب ي بن كعب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أ ب ي يا أ ب ا المنذر اتعلم أ ي آ ي ة في كتاب الله معك أ ع ظ م فقال الله و رسول ه أعلم ف ق الله ر س و ا ل ل صلى الله عليه وسلم يا أ ب ا المنذر أ ت د ر ي أ ي آ ي ة من كتاب الله معك أ ع ظ م فقال أ ب ي الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال والله ل ي ه ن ك العلم يا أ ب ا المنذر يعني ليكون العلم هنيئا عليك هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي ن بتيسير العلم عليه و أ ن ه من أهله و و ر اهله ماجة عن أنس رضي الله عنه أن ر س ل صلى الله عليه وسلم قال الله وأشدهم عمر أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أبو أمر أرأف بكر و أ ص د ق ه م حياء عثمان و أ ع ل م ه م بالحلال والحرام معاذ بن جبل و أ ف ر د ه م زيد بن ثابت و أ ق ر أ ه م أ ب ي ولكل أ م ة أ م ي ن و أ م ي ن هذه ا ل أ م ة أ ب و ع ب ي د ة بن جراح اختلف في س ن ة موت أ ب ي بن كعب فقيل مات س ن ة تسع ع ش ر ة وقيل س ن ة عشرين وقيل س ن ة ثلاثين نعم فدخل عليه أ ب و ط ل ح ة و أ ب ي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار ف أ ك ل و ا منه فقام أ ن س فتوضا فقال أ ب و ط ل ح ة و أ ب ي بن كعب ما هذا يا أ ن س أ ع ر ا ق ي ه هذا انكار من أ ب ي بن كعب و أ ب ي ط ل ح ة إ ن ك ا ر على أ ن س أ ن ه قام ف ت و ض أ لما أ ك ل ذلك الذي مسه النار و ق ا ل له أ ع ر ا ق ي ة ل أ ن ه كان قديما من العراق فنسب إليه نسب هذا ه الفعل الذي ف ع ل ه إ ل ى الموضع الذي جاء منه يعني أ ن هذا الفعل لا, لا يوجد في ا ل م د ي ن ة التي هي موضع ا ل س ن ة وتتعلم من أ ه ل ه ا وتستفاد منهم م ن ع فقال أ ن س ليتني لم أ ف ع ل وهذا رجوع منه رضي الله عنهما رضي الله عنه الى قولهما و ا ن ف ك ا ك عن عن ر أ ي ه وهذا أ ي ض ا أ و ر د ه ا ل إ م ا م مالك في هذا الموضع ليو ب ي ن أ ن ه لاوض أ م م م م س ت ل ن ا ر وقد قلت لكم إ ن ا ل إ م ا م مالك في هذا الباب أ و ر د ا ل أ ح ا د ي ث الدال ة ع ل ى م ذ ه ب ي في أ ن ه لاوض أ م م م م س ت ل ن ا ر أ و ر د ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ر ف و ع ة إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أ و ر د آ ث ا ر ا عن الخلفاء الراشدين ا ل أ ر ب ع ة الذين أ م ر ن ا بالاستنان بهم والاقتداء بهم ثم أ و ر د اثارا عن غير هؤلاء من ا ل ص ح ا ب ة ليبين مذهبه وليرد مذهب شيخه ل أ ن ن ي قلت لكم فيما م ض ى أ ن من القائلين بالوضوء م م س ت النار شيخ الامام مالك وهو ابن و ل ي ق و ى ا ل إ ن س ابو ن يعني لانفصال عن على قول شيخه إلى طلحه ر الكثيرة وعلى ا ل فالإجماعون الإجماع قلت بعد اخوي على ل أنه لا وضوء مما مسته النار طلحة وقام بن كعب فصليا ولم ي ت و ط نعم قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله باب جامع الوضوء قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ا ل ا س ت ط ا ب ة فقال أ و ل ا يجد أ ح د ك م ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر عندك رضي الله عنه و أ ن ا أ ق و ل معك رضي الله عنه وعنا وعنكم جميعا لكن هو ليس صحابيا قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن ع ر و ة هشام هذا هو هشام بن عروه بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أ س د بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي ا ل أ س د ي الزبيري المدني ا ل إ م ا م ا ل ث ق ة شيخ أ ه ل ا ل م د ي ن ة في عصره سمع من أ ب ي ه عروه بن الزبير ومن عمه عبد الله بن الزبير ومن زوجته بنت عمه اسماء بنت المنذر بن الزبير وسمع من أ خ ي ه عروه بن س م عثمان من أخيه ع وعلى كل روى كثيرا طيبا عن أ ه ل ه عمه وأعمامه وابناء أ ع م م ه و أ أ ع م ا م ه وزوجته فحي هلا بتلك ا ل أ س ر ن س أ ل الله أ ن يقيمها و أ ن ينشرها و أ ن يكفرها هابين وعروة هشام ا النعم ب ي ن وعروة ه بن ع ر و ة أ ث ن ى عليه ووثقه جمع من المحدثين أ ك ث ر ه م ك ب ز ر ع ة الرازي وعلي بن المديني ويحي بن معين وابن سعد وغيرهم لكن كان الامام إ م منه ل ا ل ك ر ح م ه ا ل ل ه يتناوله وينقم عليه لماذا لان عروة بن هشام بن ع ر و ة ذهب إ ل ى العراق فلما ذهب إ ل ى العراق انبسط في ا ل ر و ا ي ة ف ب د أ يحدث عن أ ب ي ه ب أ ح ا د ي ث لم يسمعها من أ ب ي ه إ ن م ا سمعها عن من سمعها من أ ب ي ه فصار ي س ق ط ا ل و ا س ط ة ويحدث بها م ب ا ش ر ة عن أ ب ي ه فكان ا ل إ م ا م مالك ينقم عليه لذلك السبب ومات عروة ومات هشام رحمه ر خمسين الله سنة و أ ب عن ي ومئة عن أ ب ي ه وهو ع ر و ة بن الزبير ع ر و ة بن الزبير بن العوام ا ل أ س د ي الزبيري القرشي المدني أ ب و عبد الله الامام إ م أحد ل أ ئ ة احد ل س ب ع أ الفقهاء السبعه الذين ذكرت لكم مرارا البيتين ا ل ذ ي ن يجمعانهما يجمعانهم وهم من يحفظ البيتان سعيد أ ب و بكر سعيد ابو بكر س ح س ن إ ذ ا قيل من في العلم س ب ع ة أ ب و حرم روايتهم ليست عن العلم خ ا ر ج ة فقلهم عبيد الله من عبيد الله عبيد الله ابن عبد الله بن ع ت ب ة بن مسعود قلهم عبيد الله عروه قاسم قاسم بن محمد بن أ ب ي بكر نعم سعيد بن م س ي ب أ ب و بكر أبو مشكلة ا ف و ش ه ذ ابو أ بكر ب ن محمد بن ع م ر بن حزم أ ب و بكر سليمان سليمان بن يسار خ ا ر ج ة خارجتون زي بثابت نعم هؤلاء هم الفقهاء ا ل س ب ع ة الذين كان العلم في ا ل م د ي ن ة يدور عليهم في زمانهم وعروه سمع من أ ب ي ه لكن سمع منه شيئا يسيرا لصغره وسمع م ا ت ه صغير و أ ش ي ا ء من أ م ه أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر الصديق وتفقه ا بخالته ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فلازمها وبها تخرج وذكروا انه كان صغيرا لما حصر عثمان رضي الله عنه قال أ ن ا غلام أ ن ظ ر و الى إ الذين حصروا عثمان فطلع أ ح د ه م إ ل ى ا ل خ ش ب ة يريد أ ن يدخل إ ل ى عثمان فلقيه عليها أ خ ي عبد الله بن الزبير فضربه ض ر ب ة بسيفه طاح ق ت ي ل ة قال فقلت ل ي ل س ب ي ا ن كانوا معي قتله أ خ ي قتله اخي قال فانقض علي الذين حصروا عثمان فكشفوا عني فوجدوني لم أ ن ب ت فتركوني وعروة كان يقول لابنه هشام وللشببه معه ما لكم لا تعلمون إ ن تكونوا صغار قوم يوشك أ ن تكونوا كبار قوم وما خير الشيخ أ ن يكون شيخا وهو جاهل ولقد ر أ ي ت ن ي قبل موت ع ا ئ ش ة ب أ ر ب ع حجج أ ق و ل في نفسي لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث معها إ ل ا وقد وعيته وكان رحمه الله ذكر انه كان ي ق ر أ كل يوم ربع ا ل ق ر آ ن نظرا في المصحف ويقوم بذلك الذي ق ر أ ه في الليل ما ترك ذلك إ ل ا ليله قطعت رجله كانت أخذتها اصابته ا ل آ ك ل ة فنشرت هذاك ل ي و م فقط الذي قطع فيه هذه ا ل ع ا د ة وكان ع ر و ة اتخذ قصرا في العقيق العقيق هذا واد قرب ا ل م د ي ن ة خارج من ا ل م د ي ن ة قربها فقيل له ج ف و ت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ر أ ي ت مساجدهم ل ا ه ي ة و أ س و ا ق ه م ل ا غ ي ة و ا ل ف ا ح ش ة في فجاجهم ع ا ل ي ة فكان فيما هنالك عما هم فيه ع ا ف ي ة وكان عروة ذهب إ ل ى الوليد بن عبد الملك ع ر و ه في ا ل م دمشق ي والوليد ن ة د في قال فلما كان ب و د ي القرى أ ح س بشيء في رجله فظهرت ق ر ح ة في رجله فلم يصل إ ل ى الوليد بن عبد الملك إ ل ا محمولا في محمل لآكل هذا نسأل الله العافية والمرض الذي يسمى الآن هذا لغونغغين يسمى هذا م ر ض ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة يتساقط ع ن ي منه اللحم ويتساقط العظم منه نسأل الله ل ا ا ع فلما ي ة ف وصل إ ل ى الوليد بن عبد الملك قاله ا ل ل و يا د ي أ ب ا عبد الله اقطعها هذا هذا المرض الله قاله إذا تصاعد يقطع العضو فإذا بلغ مبلغا قد لا ينفع بعد ذلك المرض العافية تصاعد العضو مبلغا لا القطع أيضا فلما نسأل بلغ ينفع يقطع بعد قد ا ل و ل ي د يا أ ب ا عبد ا ل م ه ك قال دونك فدعا الطبيب ف أ ر ا د الطبيب أ ن يشرب يشربه المرقد البنج ف أ ب ى فنشروها من نصف الساق فما, زال فما زاد عن قوله حس ي حس ي فقال الوليد بن عبد الملك ما ر أ ي ت شيخا قط أ ص ب ر من هذا فلما نشرت رجله نشرت نظر إ ل ي ه ا في الطست فقال الله يعلم أ ن ي ما مشيت بك إ ل ى حرام قط و أ ن ا أ ع ل م في سفره ذاك مات له ابن من أ ب ن ا ئ ه دخل إ س ط ب ل ا فرفسته ب غ ل ة فقتلته قال قالوا فما سمع منه شيء قط ما سمعت منه ك ل م ة حتى كان ب و د ي القرى في رجوعه قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا اللهم إ ن ه كان لي بنون س ب ع ة ف أ خ ذ ت واحدا و أ ب ق ي ت لي س ت ة وكان لي أ ط ر ا ف أ ر ب ع ة ف أ خ ذ ت واحدا و أ ب ق ي ت لي ث ل ا ث ة ف إ ن أ خ ذ ت لقد أ ب ق ي ت ولئن ابتليت لقد عافيت فلما رجع ا ل م د ي ن ة دخل عليه المعزون فكان من ج م ل ة من دخل عليه محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن ط ل ح ة بن عبيد الله فقال له يا ابا عبد الله والله ما لك ر غ ب ة في المشي ولا بك أ ر ب في السعي ولقد تقدمك طرف من أ ط ر ا ف ك وابن من أ ب ن ا ئ ك إ ل ى ا ل ج ن ة والكل تبع للبعض إ ن شاء الله ولقد أ ب ق ا ل ن ا الله ما كنا فقراء إ ل ي ه منك من ر أ ي ك وعلمك والله هو الضمين بثوابك والولي حسابك فكان ما الزبير هذا القائل وما الله من أحسن بن سنة أربعين وتسعين رحمه عزي عروة به ترى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الله. هذا الكلام في ا ل ح ق ي ق ة يدل على فطنه ي أ ت ي ه ا ل آ ت ي ي أ ت ي عبد الله بن الزبير ي أ ت ي ع ر و ا ل بن الزبير يقول ه اصبر واحتسب قل إن الله إن و ن يرجعون إ ذ ا ابتلى الله عبده ب م ص ي ب ة كان كذا و ك ذ م و ر يعرفها عبد الله بن ع ر و ا ل بن الزبير لكن عندما يأتي فيقول له ه ذ ا الرجل التي تبكي عليها وتحزن لها ه ا ا في أي شيء ت ت ح ج ما نحن لا نحتاج بعضهم قال لا نحتاجك ل أ ن نسابق عليك ما يحتاج الذي يحتاجه الناس منك قد أ ب ق ا ه الله عليهم وهو ر أ ي ك وعلمك فهذا الذي ابتليت في ه شيء لك فيه أ ج ر ولا يلحقك فيه نقص ل أ ن النقص يلحقك لو ذهب علمك لو ذهب ر أ ي ك لو اختلط نعم حينئذ ت أ س ف لكن هذا الشيء كله باق ي حق هذه من, من من من توفيق الله المعزي نعم أن رسول ا ل ل صلى ه ا ل ل عليه ه و س ل سئل ل م س عن ا ا ت ط ا ب ة ف قال أولا يجد أحد الاستطابة قال يجد هو عن أ ب ي ه يعني ع ر و ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ا ل ا س ت ط ا ب ة عروه تبعي وهذا الحديث إ ذ ن مرسل ما هو المرسل كم ل ن ا م ن ت ع ا ر ي ف المرسل أ ر ب ع ة طيب أ و ل التعريف ا ما أ ض ا ف ه التبعي الكبير الى النبي صلى الله عليه وسلم الثاني غيره ما سقط من ه الصحابي الثالث هذا مش البيقوني أهل الأصوليون هذا ا ل أ ص و ل ي و ن ما سقط منه راون الرابع ما أ ض ا ف ه التابعي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدمنا الكلام عن هذا فلا مع إ ع ا د ت ه هذا الحديث مرسل لكن روي موصولا عند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من غير طريق الإمام مالك عن عروة بن الزبير مرسل لكن أحمد عند روي وأبي أبي شيبة غير طريق من عروة عن بن عن عمرو بن خ ز ي م ة عن ع م ا ر ة بن خ ز ي م ة عن خ ز ي م ة بن ثابت رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ا ل ا س ت ط ا ب ة فقال ب ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر ليس فيها رجيع و ر و ا ه أ ي ض ا النسائي موصولا من غير طريق ا ل إ م ا م مالك عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ذهب أ ح د ك م إ ل ى الغائط فليذهب معه ب ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر فليستطب بهن ف إ ن ذلك يجلسي عنه ف ا ل ح د ي ث على ك ل ح ي و ن ه ن ا موصولا ف هو مصدر استطاب يستطيب إ ذ ا أ ز ا ل عنه ا ل أ ذ ى بماء ا ل أ و ب ا ل ح ج ا ر ة فهو ي ويقال ق ا استطاب أطاب ل ف مستطيب وهو مطيب إ ذ ا فعل ذلك و ا ل ا س ت ط ا ب ة والاستنجاء والاستجمار أ س م ا ء لمعنى واحد إ ل ا أ ن الاستجمار يكون ب ا ل ح ج ا ر ة والاستنجاء ط ا ا ا ب ة أو ل س ت يكونان ب ا ل ح ج ا ر ة ويكونان بالماء والاطابه س ت ة ذ ه أو الإطابة م أ خ و ذ ة من الطيب ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يطيب جسده ب إ ز ا ل ه الاذى عنه, من من الأذى عنه بالماء أ و ب ا ل ح ج ا ر ة وأطاب قد يطلق قد لغير ذلك يقال أ ط ا ب إ ذ ا قدم طعاما طيبا و أ ط ا ب إ ذ ا ولد بنينا طيبين و أ ط ا ب إ ذ ا قال كلاما طيبا و أ ط ا ب إ ذ ا تزوج حلالا وهنا م س أ ل ة ا س ت ط ا ب ه ذ ه استطاب على وزني استفعل ل أ ن اصلها استطيب ا استطلع ليظهر الوزن ا س ت ف ع ل أ ص ل ه ا استطيب وهذه تقدم لنا في هذه المجالس ا ل م ب ا ر ك ة أ ن تقدم لنا ك ل ا م عن معاني استفعله و أ ن ش د ن ا ك م البيتين ا ل ذ ي ن ذكرهما الشيخ الحسن القناني ر ح م ة الله عليه في توشيحه الى م ي ة ا ل أ ف ع ا ل في معاني استفعله فمن يحفظهما متى ستحفظون متى هل تظنون العلم يكون بغير حفظ ما أ ظ ن ك م تظنون إ ذ ا لماذا لا تفعلون طيب يقول الشيخ حسن رحمه الله ب استفعل ط ل ب تحول طاوع ف ع ل او وافق تفعل او وافق به افتعل أ و ا ل ث ل ا ث ي ك استغنى وجاء به وقد يكون على و ج د ا ن م ش ت م ل ة هذه معاني ا س ت ف ع ا ل ي ذكر ب ا س ت ف ع ل ط ل ب ت أ ت ي للطلب كقول العربي مثلا ا ه استسقى طلب السقيا و ا س ت ط ع ما طلب الطعام استفعل اطلب تحول تدل ت أ ت ي استفعله د ل ه على التحول كالقط لا ي س ت أ س د يقول ا س ت أ س د ا ل ح م ل م ث ل او أ استنوق البعير أ و استغبر است استبحر الغدير استفعل اطلب تحول طاوع أ ف ع ل كقولهم أ ق م ت ه فاستقام عقمته فاستقام ف ي أ ت ي مطوعا لافعل او موافقا لتفعل ه كاستعصم واعتصم أ و موافقا للثلاثي أ و الثلاثي كاستغنى استغنى وغني وقد ج ا ء به قد يجيء عوض ي الثلاثي بدلا عنه يعني مغنيا عنه ك استعان بمعنى حلقه ة ع ا ن ت ف ا ل عانته ر ب لم تقل ع ى بمعنى ع ن حلقة ا وقد يكون على وجدان مشتملا كاستصغره وجده صغيرا واستحقره واستعظمه هنا يقولون استطاب واطاب بمعنى واحد معنى ه ذ استطاب ا هذه على وزني استفعل واطاب على وزني أ ف ع ل ل أ ن أ ص ل ه ا أ ط ي ب فيكون معنى كلامهم أ ن استفعل ت أ ت ي م و ا ف ق ة ل أ ف ع ل والحسن الشيخ الحسن لم يذكر هذا المعنى لم يذكر في معاني استفعل أ ن ت أ ت ي موافقه ة لأفعل لافعل ك ه ذ ر ي في طرته ت وهو في ذلك ا ب للشيخ البحرق اليمني في شرحه على الامية لأفعال استفعل أفعل شرحه في معاني تأتي في ذكر موافقة من م ه أن استطاب و أ ط ا ب واستيقن ا و أ ي ق ا ن واستجاب و أ ج ا ب ونحو ذلك نعم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستقامه فقال ل الله صلى الله عليه وسلم اولا و ل يجد أ ح د ك م ثلاثه ة أحجار ذ احجار النبي صلى الله عليه وسلم يبين يسر هذا يعني أن هذا ثلاثة صلى عليه وسلم وسهلته يبين يعني أن يسر أ لا غالبا من يذهب إلى الغائط ففي الغالب لا ثلاثة أحجار وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تعليق بثلاثة لأن الغالب يعدمها يذهبوا يعدموا أحجار ففي أ ن ا ل إ ن ق ا ء يحصل ب ث ل ا ث ة وقوله أ ح ج ا ر لان ا ل أ ح ج ا ر أ ك ث ر ما يستعمل في, في الاستجمار وهنا م س أ ل ة ف ق ه ي ة هل يجب إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة أ م لا تجب إ ز ا ل ت ه ا من المستحب وهما المذهب هنا قولان وهما قولان عندنا ذلك الفقهاء قال الشيخ البشار هل سنة إزالة النجاسة سنة واجب؟ فقط في أو مع ذكرها وقال ا ل د ر ة وهل في الشيخ ف فيها خلاف ق قدم ه بهل إذا المسألة وقال ليبين لك فقهي أن خليل رحمه الله هل إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة عن ثوب م ص ل ن ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره س ن ة أ و و ا ج ب ة إ ن ذكر وقدر و إ ل ا أ ع ا د الظهرين ل ل ا س ف ر ا ر خلاف القول بالسنية ل ما ا ثمرة خلاف ثمره الخلاف أ ن على القول بوجوب إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة من صلى ب ن ج ا س ة وجب عليه أ ن يعيد أبدا تلك ا ل ص ل ا ة التي ص ل ى ه ا وعلى القول بالاستحباب من صلى ب ن ج ا س ة استحب له أ ن يعيد في الوقت ولا يجب عليه ذلك والقول ب ا ل س ن ي ة استدل له بما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بينما ر س وحوله ل الله صلى الله عليه وسلم ساجد و ناس من قريش جاء ع ق ب ة بن ابي معيط بسلا جزور ف و ض ع فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع ر أ س ه حتى جاءت ف ا ط م ة عليه السلام ف أ خ ذ ت ه من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعته على من صنع من فقال رسول الراوي ل صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ ه من ق ي ش أ ب جهل, أبا جهل بن هشام وعتبة بن ع ت ب بن ب ة ر ع ربيعة ة وشيبة وأمية بن بن خ ل فرايتهم أو أبي بن خلف شك شعبه خلف قال ل شك ا و ف ر أ ي قتلوا يوم بدر فطرحوا في القليب إ ل ا أ م ي ة أ و أ ب ي تفككت أ و ص ا ل ه فلم يطرح في, في البئر وجه هذا الدليل الحديث من أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طرح عليه عقده بن أ ب ي معايض سلى الجزور ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لم يقطع رسول الله, صلى الله عليه وسلم صلاته فقالوا معنى هذا أ ن إ ز ا ل ة ا ل نجاسته ليست ب و ا ج ب ة لو كانت و ا ج ب ة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أ م ا القول بالوجوب فاستدل له بقول, بقول الله تعالى وثيابك فطهر وهذا أ م ر و ا س ت د ل ل ه أ ي ض ا بما ر و ى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إ ن ه م ا ليعذبان ا وما يعذبان في كبير أ م ا أ ح د ه م ا فكان لا يستتر من البول و أ م ا ا ل آ خ ر فكان يمشي ب ا ل ن م ي م ة في ر و ا ي ة كان لا يستنزه هذا أ ح د هذين المعذبين سبب عذابه أ ن ه كان لا يستنزه من ا ل ن ج ا س ة وكان لا يستتر منها فكانت تصيبه فدل هذا على أ ن إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة و ا ج ب ة لو لم تكن و ا ج ب ة لما عذب على ترك التحرز منها واستدلوا ايضا على وجوب إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة بما ر و ا أ ب و داود عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل ي اذ خلعنا عليه فوضعهما ا عن يساره فلما ر أ ى ذلك القوم القوم عالهم فقال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم القيتم نعالكم فقالوا رايناك القيتنا عليك فالقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل صلى الله عليه وسلم اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فينا عليه فان وجد فيهما قذرا أ و أ ذ ن فليمسحهما وليصلي فيهما وهذه ا ل أ د ل ه ظ ا ه ر ة في أ ن إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة و ا ج ب ة وليست بسنه ة ش و القول شهره بن رجد في التحصيل والقول بالوجوب ر شهره رجد شهره ذكرت لكم لما ذكر ا عندنا المذهب بالسنية البيانة التحصيل اللخمي قال الذي لما هذا ن في في في الفرع ولذلك خليل لكم بن النجاسة خلاف إزالة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 هل إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه وحصي ومكانه لا طرف حصيره س ن ة أ و و ا ج ب ة إ ن ذكر وقدر فيعيد الظهرين لاصفرار واجب فيعيد الظهرين لاصفرار أ و س ن ة خلاف وقد قال هو في م ق د م ة كتابه لما بين لنا اصطلاح كتابه قال, قال وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير يعني حيثما قال الشيخ خليل خلاف فذلك لان, القول لأن القولين ا خ ت ل ف في أ ي ه م ا أ ش ا ر في المذهب وذهب الحطاب رحمه الله إ ل ى أ ن الخلاف معنوي قال لأن الجميع يتفق الجميع إذا صلى بالنجاسة عامدا ذاكرا لأن على صلى أنه أنه يعيد وإن لم يذكرها و ل ا ع ل ر ا أنه ي س ت ح ب له و ان ل و ا ق ع أ ه ذ ازاله ا ل خ ي لذلك ا ل خلاف م ع ن و و ي ا ا ل ر ج أن إ ز ا ل ل ة ا ا ن ج س ة و ا ج ب ة ل ل أ د ل ة التي ذكرت لكم أ م ا ما ا س ت د ل به على أ ن إ ز ا ل ة النجاسه ة سنة و و حديث لابن م سنه ع الواقع و د تقدم الذي أ هذا الحديث ي ف نقاش فقهي طويل ولما قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاته ولا أ ز ا ل ا ل ن ج ا س ة عن ظهره لم يزل س ن الجزور قالوا فهذا دليل على أ ن إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ليست واجبه رد عليهم هذا قيل لهم س ن الجزور هذا سلا ماكول اللحم وسلام طاهر وليس نجيسا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاته ل أ ن ما على ظهره ليس بنجيس رد هذا ب أ ن سلا الجزر يكون معه دم والدم نجيس إ ج م ا ع ا رد ب أ ن الدم يكون داخل السلا و لا يكون ا ل ج ل د ة ا ل ظ ا ه ر ة ج ل د ة السلا ا ل ظ ا ه ر ة هذه طاهره وليس فيها دم وهي التي مست ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هي ذ ب ي ح ة الوثني و ذ ب ي ح ة الوثني هي نجسه رد هذا ب أ ن هذا الفعل كان قبل التعبد بتحريم ذ ب ي ح ة الوثني هي إ ل ى ل نقاش و أ ط و ل من هذا أ ن ا أ ط و ي ه عنكم خ ش ي ة التيه أن أتيها بكم فيا ه ف ي في هذا النقاش الفقهي الممتع ل أ ن ه لا يظهر لكم م ت ع ة الفقه إ ل ا في هذه المناقشات ا ل ع ق ل ي ة التي تكون بين ا ف ق ا ء طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم أ ولا يجد أ ح د ك م ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر لا يعني هذا الاقتصار على ا ل أ ح ج ا ر في الاستجمار بل يجوز أ ن يستجمر بما يقوم مقام ا ل أ ح ج ا ر كهذا الورق المصنوع في عصرنا لهذا ا ل ش أ ن وذلك أ ن ما يستجمر به تشترط له شروط حيثما وجدت وجد يعني وجدت ا ل إ ب ا ح ة ه ذ ه الشروط هي التي جمعها البشار ر ح م ة الله عليه في قوله مستجمرا بطاهر منق جمد لا نقد او مطعوم ن او مؤذ بحد يشترط في الشيء المستجمر ي به أ ن يكون طاهرا منقيا جامدا و أ ن ل ا يكون محترما يعني الا يكون نقدا والا يكون مطعوما و أ ن ل ا يكون مؤذيا حادا ا لا يكون مستجمرا بطاهر ا يشترط يكون يشترط ر ط أن أن يكون ه هذا ل دليله ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط و أ م ر ن ي أ ن آ ت ي ه ب ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر فوجدت حجرين والتمست الثالثه فلم أ ج د ه ف أ خ ذ ت ر و ث ة و أ ت ي ت ه بها ف أ خ ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرين و أ ل ق ى ا ل ر و ث ة وقال هذا ركس ا ل ركس النجس ولم يستجمر بها فدل على أ ن ه لا يجوز الاستجمار بالنجس ثم إ ن مراد الشرع ا ل إ ن ق ا ء وشيء النجس لا ينقي فلا يكون محصلا لمراد الشرع بالاستجمار مستجمرا بطهر منقن يشترط في ش ي ء الذي يستجمر به أ ن يكون منقيا رواه دار قطني في سننه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أ ن ي س ت ن ج ى بعظم أ و روث وقال إ ن ه م ا لا يطهران فدل هذا على أ ن كل ما لا يطهر لا يجوز الاستجمار به م م س ت ج ر الشرط بطاهر ا منقين جمد فيما يستجمر به أ ن يكون جامدا ف إ ذ ا كان رطبا لم يجوز الاستجمار به لماذا ل أ ن الرطب ينشر ا ل ن ج ا س ة ولا يزيلها مستجمرا بطاهر منقين جمد بطاهر لا نقدم الشروط سته ة التي ذكر و ط و ج و د ي ة و ث ث ل ا شروط ع د م ي ة لا يجوز الاستجمار بالنقود لماذا ل أ ن النقود لها حرمه ا لما لها ولان الاستجمار بها إ ض ا ع ة لها وقد حرم الشرع إ ض ا ع ة النقود وقد أ ج م ع العلماء على أ ن ه لا يجوز الاستجمار بكل ما له حرمه رواه مطعوم, لا يجوز الاستجمار بكل مطعوم روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ت ا ن ي داع ي الجن فذهبت معهم ف ق ر أ ت عليهم ا ل ق ر آ ن قال فانطلق بنا ف أ ر ا ن ا آ ث ا ر ه م واثار نيرانهم و س أ ل و ه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أ و ف ر ما يكون لحما وكل ب ع ر ة علف لدوابكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بهما ف إ ن ه م ا طعام إ خ و ا ن ك م يعني من الجن فدل هذا على أ ن ه لا يجوز الاستجمار بكل مطعوم ولو لم يكن مطعوما من مطعومات بني آ د م ولكنه قد يكون مطعوما من مطعوم غيرهم لا نقذن مطعوم أو مؤذن بحد لا يجوز أن بالشيء المؤذي بالشيء الحاد لأن ذلك يؤذي ولا ينقي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار هل العدد ثلاثة أحجار نقذن مؤذن أن ينقي مطعوم يستجمر أو يجوز أحدكم يؤذي بحد يجد يشترط في الاستجمار أ و أن حيثما حصل ا ل ا ن ق ا ء اكتفي به ولا يشترط العدد خلاف بين فقهاء ذهب ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل أ ح ن ا ف إ ل ى ان ا ل ع ب ر ة بالانقاء لا بالعدد ف إ ذ ا حصل الانقاء ب و ا ح د ة اكتفي بها ولا يشترط ثلاث مرات وروى س ت د ل ا الشيخاني عن مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليوتر وقال الوتر المالكية الأحناف استجمر يقع بواحدة, فإذا استجمر بواحدة كان كان بواحدة وحاصل ذهب ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة إ ل ى اعتبار العدد ل ل إ ن ق ا ء فقالوا يجب أ ن يستجمرا ثلاثا و إ ذ ا حصل إ ن ق ا ء بواحدتين يجب عليه أ ن يكمل ا ل ث ل ا ث واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له علمكم قد علمكم نبيكم كل شيء حتى ا ل ق ر ا ء ة قال نعم نهانا أ ن نستقبل ا ل ق ب ل ة لغائط أ و بول أ و أ ن نستنجي باليمين أ و أ ن نستنجي ب أ ق ل من ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر أ و أ ن نستنجي برجع أ و عظم وقال هؤلاء لو لم يكن العدد مشترطا لماذا يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذكره خاليا من ا ل ف ا ئ د ة فرد عليهم ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل أ ح ن ا ف قالوا ف ا ئ د ة ذكره الاستحباب و أ ن ه خرج مخرج الغالب ل أ ن الغالب أ ن ا ل إ ن ق ا ء يحصل ب ث ل ا ث ة وليس ذلك بواجب وقالوا مما يؤكد أ ن ا ل ث ل ا ث ة ليست واجبه ة ما ر و هبو الله عليه بن ابن النبي بثلاثة وعلي مسعود مسعود خالي لنا قال الغائد فآمارني أحجار صلى وسلم حديثة آتيه أن تقدم أتى فوجدت حجرين والتمست الثالثه فلم أ ج د ه ف أ خ ذ ت ر و ث ة ف أ ت ي ت ه بها ف أ خ ذ الحجرين و أ ل ق ى ا ل ر و ث ة وقال هذا ر ك س قالت ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل أ ح ن ا ف فرسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بحجرين ل أ ن ه أ ل ق ى ا ل ر و ث ة فدل هذا على أ ن ا ل ث ل ا ث ة ليست و ا ج ب ة ولو كانت الثلاثة الاحجار ث ل ث ة ا ل أ و ا ج ب ة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بن مسعود أ ن ي أ ت ي ه بحجر ثالث فحيث لم ي أ م ر ه دل على أ ن ا ل ث ل ا ث ة ليست شرطا و أ ن المشترط ا ل إ ن ق ا ء فقط ابن حجر رحمه الله شافعي يعني ا بن حجر من يقول بشتراط ا ل ث ل ا ث ة رد هذا الاستدلال على ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة بقوله إن الإمام أحمد روى هذا الحديث وفي روايته في مستده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما أ ل ق ى الروثه قال هذا ركس ا ي ت ن ي بحجر وقال ابن حجر ورجاله ثقات والواقع أ ن هذه ا ل ز ي ا د ة التي عند ا ل إ م ا م أ ح م د هي من ر و ا ي ة أ ب ي إ س ح ا ق السبيعي عن ع ل ق م ة ا بن قيس النخاعي والعلماء مختلفون في سماع أ ب ي إ س ح ا ق السبيعي من ع ل ق م ة ا بن قيس أكثر العلماء ينفون سماع أبي إسحاق السبيعي ابو ي ي من علقمة ابن قيس أ حاتم الرازي و أ ب و ز ر ع ة الرازي وشعبته الحجاج وابن ع د ي والخطيب البغدادي والمجزي والنووي وابن ا ل م ن ق ن وغيرهم يقولون لم يسمع أ ب و إ س ح ا ق السبع ي ي من علقمه بن قيس شيئا والذي أ ث ب ت سباعه الكرابيسي أ ث ب ت سماعه لهذا الحديث وعلي ه اعتماد ابن حجر رحمه الله في تصحيح هذا الحديث فاذا ل ينقل السبيعي علقمة ك ر ا سماع إسحاق ابن ب أبي ي ي س قيس من ه انتم ل ح د ي ث ف إ ذ ترون أ ن تصحيح أن رد ابن حجر على المالكيه والاحناف معارض لا ي س ل م و من ا ل م ع ا ر ض ة ل أ ن اعتماده على إ ث ب ا ت السماع الكرابيسي و أ ك ث ر المحدثين هؤلاء الذين ذكرت لكم ذكرت على نفي سماع أ ب ي إ س ح ا ق شيئا يعني الكرابيسي هو يقول ابو إ س ح ا ق سمع هذا الحديث فقط لكن هؤلاء الذين ذكرت لكم ينفون سماع أ ب ي إ س ح ا ق شيئا من على القبه لا هذا الحديث ولا غيره ومما يؤكد مذهب المالكيه ة ا ل أ ح ن ا ف أ ن ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة هم ي ش ر ط و ن يقولون الثلاث ة شرط دليلكم ماذا؟ دليلنا ك م ماذا؟ د ل ل ي حديث سلمان حديث س ل ماذا ن م ا فيه أو أن ا أحجار ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة يجيزون الاستجمار بحجر واحد له ث ل ا ث ة أ ح ر ف فيقولون يجوز أ ن يستجمرا بكل حرف ف ي ج ي ز ن ا ل ا س ت ج م ا ر بحجر واحد فنقول لهم أ ن ت م أ ي ض ا ا ل آ ن خلفتم ظاهر الحديث أ ب ح ت م أ ج ز ت م صححتم ا ل ا س ت ج م ا ر بحجر واحد له ث ل ا ث ة أ ح ر ف وليس ذلك في حديث سلمان إ ن م ا حديث سلمان فيه ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر و ض ح ه ذ ا فحيث تركتم ظاهر الحديث كان ذلك ت أ ي ي د ا لمذهبنا في أ ن المعتبر ا ل إ ن ق ا ء وليس المعتبر العد د نعم طيب اذا لم يحصل ا ل إ ن ق ا ء ب ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر وجب عند الجميع وجب ا ل ز ي ا د ة عليه حتى, يحصل خمسة ستة حتى يقع ح ص ل ل ا إ ن ا ر ب ة خمسة س ت ا ل إ ن ق ا ء لكن إ ذ ا حصل ا ل إ ن ق ا ء بشفع استحب أ ن يزيد م ر ة ليوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر、نعم. قال عبيد الله بن ي ح ي ى رحمه الله وحدثني عن مالك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 فلا قال عبيد الله, الله حدثني يحيى عن مالك عن عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقه ابو عبد الله المدني أحد علماء المدينة علماء قال فيه ا ل إ م ا م أ ح م د لم أ س م ع أ ح د ا يذكره بسوء ومع ذلك قال ابن حجر صدوق ربما وهما م ت رحمه الله سنة ثنتين وثلاثين ومئة الله الثلاثين سنة وثلاثين عن أبيه وهو عبد وهو ابيه ل ر ح م ن ن ع التابعي عن ق الحرقي المتقن و بالولاء ب أبي المدني ر ر ي رضي الله عنه الدوسي الصحابي الجليل الله عنه أحد حفاظ الصحابة قال الشافعي أ ب و ه ر ي ر ة أ ح ف ا ظ من روى الحديث في دهره وقال بقي بن مخلد الاندلسي روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خ م س ة آ ل ا ف و ث ل ا ث م ا ئ ة و س ب ع ة و أ ر ب ع ي ن حديثا في البخاري منها س ت م ا ئ ة حديث و ت س ع ة أ ح ا د ي ث وليس ل أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة هذا العدد ولا ما يقاربه ه وقال البخاري روى البخاري ع ن ر و ى عن أ ب ي هريره ا ك ث ر من ث م ا ن م ا ئ ة رجل ما بين صاحب وتابع وهو من ا ل س ب ع ة الذين قد أ ك ث ر و ا النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم نعم ج ا ب ر و أ ن س طيب فرمت انت ان تحفظ البيتين طيب قل سبع من الحديث عن المختار لا لا أ ب و هريره ابن ابو هريره ة رضي ا ل ل عنه ق اختلف ل البر ابن ا عبد في اسمه واسم أ ب ي ه اختلافا كبيرا لا يحاط به ولا يضبط ولكن رجح الحاكم والمزي والذهبي وابن حجر أ ن اسمه عبد الرحمن بن س خ ر وسبب تكنيته ب أ ب ي ه ر ي ر ة ما رواه الترمذي عن عبد الله بن رافع قال قلت ل أ ب ي ه ر ي ر ة لم ا كنيت ب أ ب ي ه ر ي ر ة قال كنت أ ر ع ى غنم أ ه ل ي وكانت لي ه ر ة ص غ ي ر ة فكان إ ذ ا أ ت ى الليل وضعتها في ش ج ر ة ف إ ذ ا أ ت ى النهار أ خ ذ ت ه ا فذهبت معي فلعبت بها فكنوني أ ب ا ه ر ي ر ة و أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ س ل م عم ا خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم واغب و عليه راضيا بشبع بطنه فلذلك حضر مجالس لم يكن يحضرها كثير من المهاجرين والانصار لاشتغال المهاجرين بتجاراتهم واشتغال الانصار ببساتينهم وكان رضي الله وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرص على طلب العلم ك ا ن أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه من أ ه ل ا ل ص ف ة و أ ه ل ا ل ص ف ة أ ض ي ا ف ا ل إ س ل ا م لا أ ه ل ولا مال إ ذ ا أ ت ت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه بعث بها إ ل ي ه م و إ ذ ا أ ت ت ه ه د ي ة أ ش ر ك ه م فيها وكان أ ب و ه ر ي ر ة أ ح ي ا ن ا يشتد به الجوع حتى ي س ر ع ف إ ذ ا ر آ ه مر به المار يظن أ ن ه به جنون أ و به س ر ع وليس به إ ل ا الجوع وله في ذلك طرائف منها ما رواه البخاري في الصحيح عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال الله لقد كنت أ ع ت م د على ا ل أ ر ض بكبدي من ش د ة الجوع ولقد ك ن ت أدع ا ح الحجر ج الجوع ر أشد شدة على ل بطني من و قعدت يوما بالطريق الذي يخرجون منه فمر أ ب و بكر ف س أ ل ت ه عن آ ي ة في كتاب الله ما س أ ل ت ه عنها إ ل ا ليشبعني وفي ر و ا ي ة إ ل ا ليستتبعني ا ل غرض من أ ب ي و ر ي ر ه أ ن ي أ ت ي أ ب ا بكر يقول له آ ي ة كذا فيقول في أ ب و ه ي ر ه طيب ي ل ا ي ل ا بعدين تكلموا في الطريق وتكلموا في البيت فقال فمر ولم يفعل ثم مر ب عمر ف س أ ل ت ه عن آ ي ة في كتاب الله ما س أ ل ت ه إ ل ا ل ن يشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فنظر في وجهي فابتسم وعرف ما في وجهي وما في نفسي فقال أ ب ا ه ر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق فمضى فتبعته فدخل ف ا س ت أ ذ ن ف أ ذ ن لي فدخلت فقال فوجد لبنا في قدح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ي ن هذا اللبن فقيل له أ ه د ا ه لك فلان أ و ف ل ا ن ة فقال أ ب ا ه ر قلت لبيك يا رسول الله قال ا ل ح قال إلى أهل ص فساءني فادعوهم لي قال أبو غرير الصفة رضيف قال ا أهل لي ل غرير أبو إ ل م لا ي ذلك وما يقع هذا اللبن في اهل ا ل ص ف ة ما مغيش ب ع م ا و ل ا أ ن ا قال فكنت أ ن انا أحق إ ن احق ل ل ي عيط عليها وأنا أنا شفني فكنت أنا أحق أن أشرب ه ذ ان ا ل ل ب فأن أ خ ذ هذا اللبن ف أ ت ق و ى ب ش ر ب ة منه و ا ل م ش ك ل ة ب ه ا ل آ ن من قال ف إ ذ ا جاءوا أ م ر ن ي فكنت أ ن ا أ ع ط ي ه م القضية لأن مش لقد ا ل آ ن م أ س ا ة أ ب ي ه ر ي ر ة لا تقف عندها أ ن ه م سيشتركون في تلك ا ل ش ر ب ة لا سيكون آ خ ر ه م شربا لأنه قال ف إ ذ ا جاءوا امرني أ ن ا أ ع ط ي ه م ف إ ذ ا أ ع ط ي ت ه م كنت آ خ ر من يشرب قال ولم يكن بد من ط ا ع ة الله و ط ا ع ة رسوله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت اليهم فدعوتهم ف أ ت و ا ف ا س ت أ ذ ن و ا ف أ ذ ن لهم ف أ خ ذ و ا مجالسهم من البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا هر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فاعطهم قال فاخذت القدح ف أ ع ط ي ه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يردها عليه ف عليه حتى انتهيت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فقلت ف أ خ ذ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع القدح على يده ونظر إ ل ي فتبسم فقال أ ب ا ه ر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أ ن ا و أ ن ت قال قلت صدقت يا رسول الله قال فقال ي أ ق ع د فاشرب قال فقعدت فشربت ثم قال فقال ش ر ب فشربت قال فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أ ج د له مسلكا قال, فأخذ فقال فأعطني قال فاعطيته و ل ن ي ف أ ن قال ف أ ع ط ي إ ي ا ه فنظر فيه فحمد الله وسمى وشرب الفضله وهذه طبعا من معجزات ا ل ن ب و ة وتقلبت بعد ذلك ب أ ب ي هريره ا ل أ ح و ا ل وصار ا ت حتى س ع ى أ م ي ر ا على ا ل م د ي ن ة ل م ع ا ومن ي يبي سفيان ة بن عنه الله رضي و طرائفه أ ن ه كان يا لما كان أ م ي ر اميرا أبو دعابة هراء كانت فيه ف ل ا كان أ م ك اكرمكم ن يأخذ أ الحمارة الله فيضع عليه بردعه ويسير ف إ ذ ا لقيه رجل في الطريق يقول الطريق قد جاء ا ل أ م ي ر ومن دعابته رضي الله عنه ما ذكره ابو رافع قال كان ربما دعاني أ ب و ه ر ي ر ة ل ع ا ئ ش ة الليل فنأتي قال فيقول أ ب و ه ر ي ر ة دعي العراق ل ل أ م ي ر العراق العرق هو العظم عليه لحم فيقول أبو هريرة يعني بطاطا ولا أكل ولا للأمير قال فأنظر فإذا هريرة دعي يعني الزيتون للأمير هي ثريدة بزيت أكين رضي الله عنه على الصحيحة سنة سبعين وخمشين العراق المرقة قال عراق أبو ولا ولا وخلل ولا ومات تكل أكل الحم الله على بطاطا عنه سنة ما اكتفي بهذا سبحانك الله والحمد